خط تحت بعض الكلمات الكايمه يتعرض هقولها ثاني ا والعراقيين انا المسلمين والعراقيين حط خط تحت العراقيين والمسلمين العالم الاسلامي يتعرض لحملات شرسه أهدفها القضاء على الإسلام تحت شعار كماية العالم من الدرهاب وأن نجاحات اليهود والأمريكان كلا يما يقودان هجمات إرهابية على الفلسطينيين والعراقيين وهذه الهجمات لن تحقق أهدافها أمام إرادة المسلمين بل ستجيدها إصرارا ومقاومة خلاص؟ ثاني ف العالم انا هقول للاخوات مره واثنين وثلاثه لما ان شاء الله نقراها مع بعض العالم الاسلامي يتعرض لحملات شرسه نفهم القضاء على الاسلام دي اول جميل. فالشيخ خاطئ علاما او الكتاب حط علامه تحت يتعرب ومحطوب العالم الاسلامي يتعرض لحمله شرسه هدفها القضاء على الاسلام لما تيجي تقول ان فعل يتعرض هقول لك يتعرض فعل لم ينسخ ناصب ولا لازم والجمله الفعليه بيتعرض هو في محل رقم خبر المبتدا فين المبتدا عالم يبقى العالم مبتدا الاسلامي صفر عادي بس عادي يا دكتور بس عشان نكتب اقول ثاني احنا da kanskameril som ønsker at ansловne, gjøre kjegene friltri andre byck opp å kjøn med det stemmeren. For såd season Drive-over er det at løm vi kom fra med den her en forferlsen. For å gre Ella-사rettene blokke opp. قال لي مون ان اللازم ما دام جمله اسميه ادور على مبتدا ادور ايه على خبر فين الخبر هنا اخي شربات يتعرض يتعرض فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهر على اخره يعني قطره هكذا يتعرض عيونه ان ده منهم صاحب الضمير هو هو يتعرض هو بالضم من الفعل انفع يعني من يتعرض والفعل اللي هو اللي هو محذوف في محل رفع خبر ها ما ادراك خير حاجه منو اتفق واحنا قلنا ان ا من موتور او في الفلو معايا في محايه راس خبر المقتله ثاني كلام سهل وبسيط وممكن يعيد مره واثنين وثلاثه عشان الاخوات العالم الاسلامي اتعرضوا لحمله ثالثه هدفها القضاء على الشك الجمله بعدها تحت شعال حماية العالم من الإرهاب وأن جهافل اليهود والأمريكان كليهما يقودان هجمات إرهابية على الفلسطينيين والعراقيين وهذه الهجمات لم تحقق أهدافها أمام رمضة المسلمين بل ستزيدها إصراراً من وحوة. طيب هو حد تحت ايه العراقيين حد العراقيين لا عايزين حد قول يا هاشم على الفلسطينيين, الفلسطينيين مبورف. مبورف. اسمه تقرير بدعاله ها عرفت خلاص معانا ليه وعامل انت ده تاني على جماعات الرهابيه على الفلسطينيين والعراقيين على حفظ – Ungroongen De Fales국? – Ungroongen De Fales국? – Ungroongen De Fere clappinga – Ungroongen De Fales. – Og Irak noen Jeggr Sua H cargo. – Ungroongen De Fales etc. – Ungroongen De Fales국? – Ungroongen De Faleserhовор av Aarav ogq rekontaktiv – Ungroongen De Fales국? – eyeballs rear? – G Sole فهذه هي جملته لن تحقق اهدافها امام اراده المسلمين يعني قال لك انه الاسم مجرور بس وخلاص اسم مجرور يا يا معطوف على المسلمين اراده المسلمين مضاف ايه مضاف الايه ها مضاف أمام المسلمين امامه ظرف مكان فاحنا قلنا بكده ان في اي حاجه تيجي بعد الظرف في تبقى مضاف اليه امام اراده كثير اراده امام اراده البنك المسلمين يبقى هي اراده مضاف لايه والظرف مضاف لمن المسلمين لما تقول يا مسلمين قلت لك مضاف اليه مجرور بالياء لانه جمع مذكر سالم حد فاهم حاجه التانيه <تصفيق> يا ها و أمام المسلمين. إرادات المسلمين أمام إرادات المسلمين أمام إضافة زمان إضافة مكانة يقول لديك قلها ظروف أمام وراء طوفة تحت كل شيء يضروف أي حاجة يجي بعد إضافة زمان وظافة المكان إذا يضاف إليه إذا أمام إرادات يضاف إليه وهي يضاف عندهم أضافتها للمسلمين مدينه عربه المضاف اليه المجرور ها ليه ليه ما ذكر السالب فتشكيل اراده ترادتي ارادتي امام ارادتي امام ارادتي خلاص والمشطور والمسلمين ثاني يا استاذ طب المسلمين المسلمين إليه. مضاف مضاف إليه. خلاص وقفوا اللي كان استنوا بس اسمعوا انا هعيد ما ما ما ارادت ما هي ارادتي اسم مجرور بعد امام يعني مضاف اليه مضاف اليه يعني ارادتي مضاف اليه خلاص كده هاسه حاجه بقى علامه دي ثاني وعوض كده ها ارادتي <تصفيق> للمسلمين اسمها ترادف <إيه>؟ <تصفيق> يعني اراده دي مره مضاف اليه ومره خلاص <تصفيق> كده <تصفيق> واضح كده حد فهل. في لو. حاجه ولا يكون حد كله كده دلوقتي يجيب 50 طب ايه يعني يا حاج انا خدت ميعادين في يا فندم انا عايز اقول حاجه لو خدت ميعادين في رخصه تعملوا هنا على في اخوات وفي توزيع لوين السنه اللي فاتت وقالوا لي ان انت بتدي السلف ودلوقتي مفيش ما فيش تمييز وكده عشان عايز اقول حاجه يعني احنا كنا في القطب وكان الجماعة اللي بترسومنا الناس وصلين يعني أسد في الأسدية مش لسه مثلا دكتور أو معيد أو بتاع أو كده لا أسد في الأسدية يعني الناس وصلوا عمدات وابتاع وكذا يجعى على الجماعة التوبة كالوليوس ويجعونهم الامتحان على هذه الأسئلة ويجعون الأسئلة بسا ويأخذ ويحلها ويجع الامتحان إلى فايز الدكتور انت بتعمل ايه كده يقول له اصلا انا عايز ان يعرف الحكايه دي بس انا مش عايز منه اكتر من, من كده لما يعرف الحكايه دي انا اطلبه حاجه فوق عليه انا عايز ايه ودي فلسفه جميله دي وهي فن فين التغيير فين, فين, فين, التدريس. فين التدريس. اللي اللي اللي مش عقل مش خلاطير مش استعراض مش استعراض, استعراض. يعني انا, أنا استفيد ايه وانت استفيد لما اجي اصعد عليه انت تستبيق ايه وانا تستبيق ايه مجال سعر بالك وافرض لك عضلاتي وقالي باب وانت مش رفت بالك ايه ده مش علم ايه ده مش علم ولكن العين ايه ها ان انا ما لك معني وما تعرفه هو دي العين وكيف التميز بكتور ها التميز معلش بقى التميز مثلا في السنة الجاية في المواد التانية لما عندني بقى امور سبس لكن لما ابدأ قبل روضان بنقولك انت يا استاذ ثلاثه يا فندم انت عارف بيستنى دكتور <banks> يعني انا خلي اكلمك عن نفسي يعني خلي الكلام ده عن نفسي يعني دي وجهه نظري ممكن احاول تفزع مني ممكن بعض ديفه مش عني بس انا انا كتاب مثل دوله المسلم المشايخ السنه فاتت قالوا لنا كده ايه, إيه, إيه مانا <تذ Somehow> <إيه آه تذ JERRY> شما عادا نحن ها يسهلتوا الاستميزان دخلتوا معايا راشة يا جماعة دخلتوا ديد... دخلتوا معايا دخلت رادية المسلمين اشتنى واشا اوليه ده عشان هسألك عشان يمكا بتزنين خذ مكا فما ايه اقولك مكا اذا تضع انا عايز تضع منها كبارك كان واحد استفل من القطعه واحد مفروض اللي هو ايه جميل صلاه بالك اللي جاي وعليكم اوكي ادي صلاه تحت تحت فوق مش عارف مش عارف مش عارف اول صدر فراش شمال لا خلاص لا انا معايا لو واقف يبقى العالم والسمير يتعرض لحملته الجنسيه تحتها تحت مفعول فيه او دي تحت شعاع في العالم من وأن نجحا في اليهود والأمليكان إليهما يقودان هجبات الهجمية مبنى يا ولا ما لا مبنى منصوب الفقس مبنى ولا ما منصوب إماما إرهابية على الفصوديين والإعراقيين وهذه هجماته لن تحطق آلافها أمامك خلاص إذا إحنا عدت هنا إزاحتك وإرهابان مجرودك تقلع مفروض فيه تقول إزاحتك وإرهابان تحته هنحط الفتحه امامها هنحط الفتحه دي ظابط المكان ولا ظابط خلاص طلع الاثنين ولا واحد نلاقي الاثنين بقى احنا خليناها اهو المطلوب المطلوب اه احنا يعني ما حاجش ما حاجش عمره بقى مش هحصل كده ها حاجش عمره خد بقى اهم حاجه من القطعه او اشتغلت من القطعه ان وشماها وخبرها اين نجاحا وخبرنا وان نجاحات اللي هما حاتين واين نجاحات اللي ابونك اللي عايز يحفل يحفل اسم هنا نجاح اللي هما هي كده احنا وان نجاح اللي يقول انا محل رفع خبرك يا خدان الله يبتع عليك ما يبتع عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك أنا من أخواتنا وإن جماعنا حدنا خمس جنوب مبتلأ فترفع الخبر وانا وقال أما شوف إنا أو أنا يا وليك لامز ندور على الإسمان ندور على خبر الخبر بتاعنا ممكن يكون مفرد ممكن يكون جمله وش ممكن يكون شبه جمله لما اقول وان جحافل اليهودي والامريكان جحافل كده صح اسم ان منصوب بالفتحه اليهودي مضاف اليه مجرور والامريكان مضاف للمعطوف مضاف اليه مضاف اليه كيران هنا ها توكيد توكيد انتم مو توكيد ها يقودان سلام طبعا طبعا يقودان منصوب مفتوح صوت النون خلاص ويجمل المبتدا خالد الالف ثاني قصد ان في توكيد ونصب ينسب المبتدا ويرفع فين قلت يا حامل وان جاحف منصوب بعد ان اسم ان منصوب بالفتحه وعلامه اليهودي صفه والروعه صفه على يهودي إليهما سمى توكيد لفظ في محل رفع عشان ما حدش جبت 49 يجيب ايه؟ بس ايه؟ يا قول ده اسم مضاف فاعل مضاف مرفوع يبقى 49 جرام وزود مرفوع مرفوع بشويه مرفوع بشويه النون والفاعل الف الف اتنين ايوه كده ماشي الفاعل ايه ما حاجه راحت غلط ان تاني كده خلاص بقى نكمل في راسه خبر انا ايه راسه خبر انا يستثني من القطعه كم الطرف سالب جمع مؤنث سالب ها جمع سالب ها منصوب وعيده ها ها هج هجمات هجمات هجمات او نجمات والهجمات <صفيق> أو هجمات ما اتحركش ولا ايه في ماهيزين هجمات في الفصل الثالث والهجمات صدرت الهجمات العالم الاسلامي اتعرض لحملات شرسه هدفها القبض علي المسلمين تحت شعار حمايه العالم من الارهاب وعندنا حاسدين og om å fuller lekk, højemmertiesen veryr højemmingen en behyemmerte i kmekke? og disse hangatet han ter høemen egriwingend fordi når man som sammen høpler så avgjeg tard prik såheten ær facebook som sammen er det enk prid opp fra under biden Han uttr님ke og på desenvolvisning مرفوع مرفوع منصوب في قلبه طيب وهذه الهجمات اسم بدل مرفوع ها بدل مقامه بدل هذه مرفوع بدل مختلف من اسم الاشاره يا دكتور هذه من ايه hva bringe dem som du ser Kristoff? Er du PC så lui, er han som H thumbs. Dupt? De h смотрите H aime H. H you word Hann? H er H med H avv med H. H er H med H mid. Dupt det ikke? H benefit h comme H- فكذلك هذه مبتدأ الهال التنبيه هذه الهال التنبيه هذه اسم الشعب ممدي. الهجمات طبعا كثيرا حالا رأسا مختلف الهجمات ها؟ بدأ مرفوع بالضمة بدأ من من اسم الشعب تاني هذه مبتدأ اسم الشعب زي دي ها قال الهاء للتنغيم زي دي اسمه مش عارف في حاجه رافه مختلفه قولوا لهذه الخطوه نروح نروح نخلص الخطوره عشان تميز استنى بس عشان نرفع لازم نقبس اول اسمه خد لو انت على هذه هذه على طول امشيها كمان بجيب عين هي دي الصفحه دي خلاص اللي هي دي لكن انا التنبيه. التنبيه. <تصفيق> ما بفهمش خالص انا انا سمعت انها بتشرحها هنا للتنبيه الهادي التاني اه الاصل اسم الاشاره ذ يعني اسم الاشاره اللي قالوا كده في ال يعني ذاوبه دي ودي وته دي هي اسم الاشاره المفروض قال ايه الها بايه اه ذا ذ اسم اشاره لما خطط له ايه الهاء يبقى ايه هازق صح يبقى اربعه مفعول لاجل استثنى يعني هنا اقول لكم حرف ناسخ اسم منصوب مفعول مفعول Hred, høystem? Hordet? Men høystemet FO, har du høyt os �mene? Høystemet mål også? Hsem er hy Polsce mye? D Musik ja? Hvis ikke lo sa det igjen? Hvis ikke det doesn' Sís er det sak masken. Da 만들k du høyt detárias Hvem er det men høyt nu som لن تحقق تحقق اهدافها اهدافها اهدافها لن تحقق هي لن ناقصه تحقق مفعول فعل مضارع منصوب بالفتحه والفاعل ضمير مستتر تقديره هي اهدافها مفروض ده. مفروض ده. ده. ده. ده. ده. وإسرار المفروض بيه منصوب التكتب جوية حظيث كما أنت أنا عاوز المفروض بيه ما تجيب نجيب نجيبها الرباطية كلية لا أريد أن أجيب مفروض بها يعني أصحاب عايز تجيب كل مفروض لا, لا أقصد نجيب الكلمة فقط ولا نجيب الجملة من أولها لا نجيب المفروض بس وتقريبها ليه ولي ليه ليه وما أنا نقول ليه الجملة من أولها عشان أوضح للجملة عشان اوضح للاخت ساكن حضرتك عاوز بس الكيرب هي تمام 30000 يعني هجمات والله دي المفروض كانت برضو زمان انا لو اتفصل انا كنا جايين في فرد واحد ولا كل المسعولات والله النتيجه كارثه كده يعني عايز يجيبنا تفسير خلي تسجل المره ما كان عايزين تفسير النهارده ما عشان ابدا بليمبس خلاص يا فندم في نمره 5 خلاص ركز عايز اسكر بلغتنا على الشناه والله دي ما في 5 اا في بقى اسئله زي مش كده يا اخواتك كذب كذب يعني الاحكام يعني تقعد يعني تعمل ايه انصره اللام عليه ولا ما تنصره اللام اللي هو و... ولا في الغلط يعني اي حاجه تتصرف بكذب لا ما فيش <تصفحة> بس تاني تاني كذب ما تقولش كذب واخواتك انصر احكامك يعني جبت قطعه خلاص خلاص قطع وجزؤ التحكام كام؟ كان بس قلت لي كده بقى عايز كده بس كده مين. مين. جمع. جمع. كان اعرابها ايه؟ فاعل ايه؟ نخش على الجمله جمله ترفع وهي المساله فترفع المبتدا وتنزل الخبر دي كام؟ خلاص ترفع المبتدا وتنزل الخبر يعني شرح الموبس دي الخبر بتاعها الاصل في الخبر بتاعنا بياخد ايه؟ في jeg menμker å er sím viewen. Du kan على med? Nyn prøpe å gjde i virgin og retten... … på akkuror på saget snart... Ega, ut –… nierer jeg forått hadden det? Kia over å bruke den var lett. Har du til dem på akkur인지… … dad이를 stod على عثمانا تبكي حلائله كانت تدل على المقاربة مثاله يَكَادُ زَيْتُوهَا مُضِيرُ هَن؟ ولو لم تمسسُه نار ولو لم تمسسُه نار يَكَادُ زَيْتُوهَا مُضِيرُ ولو لم تمسسُه نار ذي الأصل الأصل إن الخبر كادا يكون في أن ولكن القليل وذي فريق القرآن أي كادا في القرآن الكريم هم فاس إيه قال ان مشاء الله عز وجل خلواها مثلوا الذي استوقد نار فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوريه وتركهم في لا يرون صوم لا يرون او لا من السماء دير ظلمات ورعد وبر اجعلونا اصابعا في اذانين من الصواعق احذرنا من الله غيظهم يكادوا يَكَادُ الْبَقُمْ يَخْطَفَ أَبْصَرَهُمْ مَأَنْشِ أَنْ يَخْطَفَ أَبْصَرَهُمْ ولذلك عاد العلماء على شوقه أنه قال خُمْ للمعلم وفيه التبجيلة كَادَ المعلم أن يكون رسول لأنه جعل أن في خبر إيه؟ كَادَ وهذا خلاف الفصيح خلاف الفصيح الذي استعماله القرآن أن خبر كذا مهوش أنه ولكن إن شاء الله جعل في خبر كذا إيه هيا جزء يضوح ولكن الأفضل وطريقة القرآن الفصيحة ألا يكون في خبر كذا إيه, يا إيه؟ كاد المعلم أن يكون كذا المعلم وأن يكون هيا فرصت هل فهم حاجة؟ هممت ولم أفعل وكدت ولم تكن إليها ولم أفعل تركت على عثمان تلقي أمم. على هاله بتو بدات في الفاتحه على عثمان تلقي على شكرا على هذا التعاون